قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعذهم لقادرون إذ فى بالتي هي أحسن السيئة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 رجعون قال رب ارجعون لعلي آمن صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في لا يتسألون فمن ثقلت موازينه, فمن ثقلت موازينه فأولئك, فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك, فأولئك الذين خسروا أَنفُسَهُمْ في جهنم خالدون تلفح وجوههم يحوجهم النار، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم فكنتم غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها جئتهم اليوم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا طليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أبدا وأنكم إلينا لا ترجعون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 قل رب اغفر وارحم وأنت خير الله